نعم الله عز وجل علينا كثيرة لا تحصى عديدة لا تستقصى والله تعالى يقول وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ومن نعم الله علينا ومنني سبحانه هذا الصباح الذي أصبحناه على فطرة الإسلام وعلى كلمة الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهذه نعمة عظيمة أن يصبح الإنسان على خير وعلى هدى وعلى إقامة للصلاة وعلى رغبة في الخير وعلى نصح لنفسه بما يقربه إلى الله تبارك وتعالى فالحمد لله أولا وآخرا وله تبارك وتعالى الشكر ظاهرا وباطنا ونسأله عز وجل المزيد من فضله والتوفيق لما يرضيه والإعانة على القيام بطاعته وما يقرب إليه والمنة في ذلك كله لله وحده فهو المتفضل وهو المان وهو الجواد وهو الكريم وهو المحسن سبحانه وتعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء فالمنة منته عز وجل والفضل فضله والواجب على المؤمن أن يحرص في دنياه على نيل فضل الله ورضاه وما يقرب إليه وإلا الدنيا فانية وهذه الحياة زائلة كان عليه الصلاة والسلام لما حج حجة الوداع ووقف بعرفة وكان واقفاً وقوف العبد المتذلل الخاضع المنكسر بين يدي ربه عز وجل يدعو ربه ويناجيه فلما أوشكت الشمس على المغيب ودنت من الغروب قال للصحابة رضي الله عنهم الذي بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم الذي بقى, بقي من دنياكم هو كالذي بقي من هذا اليوم لم يبقى إلا القليل فالدنيا ذاهبة والعبد يحرص ما دام في هذه الحياة الدنيا أن يعمر وقته بطاعة الله وما يقرب إليه سبحانه وتعالى من صالح الأعمال وسديد الأقوال وطيب الخصال وكل ما يقرب إلى الله عز وجل وحديثنا أيها الإخوة هذا اليوم وهذا الصباح الذي نسأل الله أن يجعله الصباح خير على الجميع عن سورة عظيمة من سور القرآن الكريم نقرأها كثيرا بل إنها أكثر سورة في القرآن نقرأها على وهي فاتحة الكتاب نقرأها كل يوم فرضا واجبا سبع عشرة مرة فرض الله عز وجل علينا قراءتها في اليوم والليلة سبع عشرة مرة في الصلوات الخمس المفروضة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 صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي غير تمام فنحن نقرأ هذه السورة سبع عشرة مرة في اليوم والليلة قراءة مفروضة واجبة على كل مسلم ومسلمة وإذا كان العبد يحافظ على الرواتب والنوافل فإن قراءته للفاتحة في اليوم والليلة مرات كثيرة وقراءته لها في الشهر كثيرة جدا وقراءته لها في السنة أيضا كثيرة مرات لا تحصى تقرأ فيها هذه السورة الكريمة التي ورد فيها من الفضائل ما لم يرد في غيرها بل هي أفضل سور القرآن كما صح ذلك عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وتأمل في هذا حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه وفي صحيح البخاري قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا وصلي في المسجد مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اصلي في المسجد فدعاني دعاه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي يقول فلما فرغت من الصلاة وانتهيت منها اتيته فقال لي ما لي قد دعوتك فلم تجب ما لي قد دعوتك فلم تجب قال كنت في الصلاة قال أوليس الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هو في الصلاة ودعاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد ليكمل صلاته ليس رغبة عن الإجابة او عدم اهتمام بالدعوة وإنما من أجل أن يكمل صلاته فلما فرغ من الصلاة أتى مباشرة فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله إذا دعاكم لما يحييكم أي أن حياتك الحقيقية إنما هي باستجابتك للرسول عليه الصلاة والسلام فكلما كنت عظيم الاستجابة له صلى الله عليه وسلم كان ذلك أكمل في حياتك فالحياة الحقيقية بالاستجابة والاتباع والطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام دعاه وهو يصلي فتأخر عن الإجابة لإتمام الصلاة فقرأ في حقه هذه الآية استجيبوا لله وللرسول فكيف أيها الإخوة بمن يدعى الى الصلاة بمن يدعى الى الصلاة ويسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يشتغل بدنيا تاركا لهذه الحياة الحياة الحقيقية في الاستجابة ومن اعظم بل اعظم ما دعانا اليه الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الشهادتين الصلاة إذا كان من يصلي مطلوب منه أن يستجيب للرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعاه فكيف بمن هو منشغل في الدنيا ويدعى إلى الصلاة فلا يستجيب ولا ينبي النداء يسمع المنادي حي على الصلاة حي على الفلاح فيبقى جالسا في عمله او في وظيفته أو في تجارته او مع أولاده بل بعض الناس يحبسه عن الصلاة في انجال الشاي يجلس في بيته أو مع رفقائه يشرب الشاي والصلاة ينادى إليها فلا يجيب أين هذا من الحياة الحقيقية حياة الإيمان والاستجابة والطاعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الإنسان بدون الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم ميت ليس بحي الحي هو المستجيب ومن لا يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم فهو في عداد الأموات وإن كان يمشي ويتكلم ويأكل ويشرب ويبيع ويشتري هو ميت كما قال الله تعالى أو من كان ميتا فأحييناه أي أحيناه بالإيمان فبدون الإيمان وبدون الذكر وبدون الطاعة والاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم فالإنسان في جملة الأموات وفي عداد الأموات ثم قال عليه الصلاة والسلام لأبي صعيد بن المعلى رضي الله عنه قال له لا تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة في القرآن لن تخرج من المسجد حتى أخبرك بأفضل سورة من القرآن يقول أبو سعيد فلما أردنا الخروج من المسجد وكان عليه الصلاة والسلام آخذ بيدي قال قلت لرسول صلى الله عليه وسلم إنك قلت لي لا نخرج من المسجد حتى تعلمني بأفضل سورة في القرآن قال فاتحة الكتاب وي المثاني والقرآن الذي أوتيته فاتحة الكتاب سبع المثال القرآن الذي وتيته وانظر هذه الألقاب الشريفة لهذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن فاتحة الكتاب لأنها صدر صدره ومقدمه, ومقدمه وأوله وإذا, أول وإذا فتحت المصحف أول ما تفتتح القرآن تفتتحوا بالفاتحة لأنها أول سور القرآن والسبع المثاني السبع لأن آياتها سبع والمثاني لأنها تثنى في كل الصلاة من بين كل سور القرآن تثنى في كل الصلاة فهي في كل ركعة من كل صلاة تقرأها وهذا من خصائص سورة الفاتحة السبع المثاني والقرآن العظيم والقرآن العظيم أي الفاتحة سماها عليه الصلاة والسلام القرآن العظيم مع أنها ماذا مع أنها سورة واحدة من سور القرآن لكنه عليه الصلاة والسلام سماها في هذا الحديث القرآن العظيم قال والقرآن العظيم الذي وتيته قال أهل العلم لأن هذه السورة اجتملت على ما اجتمل عليه القرآن كله سورة الفاتحة أجملت والقرآن فصل ففي الفاتحة في فاتحة الكتاب ما في القرآن كله على وجه الإجمال والقرآن كله تفصيل لهذه السورة ولهذا أيضا سميت في الحديث الذي مر معنا أم القرآن كما قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن ويسميت أم القرآن لأنها اجتملت على ما اجتمل عليه القرآن فعلوم القرآن كلها من توحيد وأوامر ونواهي وقصص وأخبار كلها موجودة في سورة الفاتحة لكنها موجودة فيها على وجه الاجمال وموجودة في القرآن الكريم على وجه التفصيل ومما ورد في فضل هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة ما جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال بينما جبريل قاعد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع نقيضا من جهة السماء يعني سمع صوت جبريل سمع صوتا من جهة السماء فرفع جبريل رأسه إلى جهة الصوت ثم قال مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط قبل اليوم باب من السماء يفتح لأول مرة ثم قال جبريل نزل منه ملك نزل اليوم لم ينزل قط قبل اليوم فتأمل الآن باب من السماء يفتح لأول مرة وملك من السماء ينزل لأول مرة فجاء هذا الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة وإنك لن تقرى بحرف منهما إلا أوتيته فاتحة الكتاب نور فاتحة الكتاب نور نور وضياء ومن خصائص هذه الأمة خصائص النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وأمته لأن الملك قال في الحديث لم يؤتهما نبي قبلك فهذه منة الله على أمة الإسلام أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلاحظ جاء يحمل البشارة بالفضيلة يحمل البشارة بالفضيلة وإلا الثورة نزلت قبل ذلك نزل بها جبريل عليه السلام وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين جبريل نزول بالقرآن كان من اختصاص جبريل عليه السلام وهذا الملك جاء بالبشارة لا بالسورة نفسها السورة نزلت قبل نزل بها جبريل لكن جاء هذا الملك يحمل البشارة بالفضيلة فضيلة هذه السورة العظيمة التي هي أعظم سور القرآن مبشرا النبي عليه الصلاة والسلام وأمته تبع له بفضل هذه السورة وأنها نور وأنه لا يقرأ العبد بها إلا أوتي بعدد حروفها من الأجر والثواب الجزيل من الله سبحانه وأن هذه السورة من خصائص هذه الأمة أمة الإسلام فنحمد الله جل وعلا أن جعلنا ممن يقرأ هذه السورة ومن علينا بتلاوة هذه السورة السورة الفاتحة ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن تعطى هذه السورة حقها من التلاوة الصحيحة والفهم السديد والقيام بما تقتضيه هذه السورة من صلاح واستقامة وسير على صراط الله المستقيم وأن لا يكون حظ العبد منها مجرد التلاوة لألفاظها وحروفها بل تكون تلاوته لها شاملة لأنواع التلاوة الثلاثة لان تلاوه القران تتناول انواعا ثلاثه من التلاوه وكلها يقال لها لها تلاوه قال الله تعالى الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته يتلونه حق تلاوته ستتلى هذه الصوره تلاوة الحفظ وإقامة الحروف وهذا نوع وتتلى هذه السورة تلاوة الفهم وعقل المعاني وتتلى هذه السورة تلاوة القيام بما فيها من أمر من لزوم لصراط الله المستقيم وثبات على الجادة السوية التي ينال العبد بالثبات عليها السعادة في الدنيا والآخرة فالتلاوة تتناول هذا كله تتناول قراءة هذه السورة وحفظها وتتناول فهم معانيها وتدبر مجلولاتها وتتناول أيضا العمل بما تقتضيه هذه السورة من سلوك لصراط الله المستقيم يقال تلا فلان فلانا أي تبعه فالتلاوة من معانيها الاتباع والامتثال ومن كان حظه من هذه السرة وغيرها من القرآن مجرد التلا إقامة الحروف ما تلا القرآن حق التلا تلاوته حق التلا لا بد فيها لا بد فيها مع اقامة الحروف اقامت الحدود بانتثال الامر واجتناب النهي رأيتم لو ان رجلا حفظ قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا لا يصحر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم حفظها وأقام حروفها وجود ترتيلها إلا أن هذه الخصلة موجودة في السخرها بعباد الله هل تلى هذه،, هذه الآية؟ أرأيتم لو أن رجلا حفظ قول الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وأقام حروفها إقامة حسنة عظيمة لكنه عاق لوالديه هل تلى هذه السورة؟ هل تلى هذه الآية؟ ما تلىها؟ التلاوة تتطلب مع إقامة الحروف إقامة الحدود ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله أنزل القرآن ليعمل به فاتخذ الناس قراءته عملا انزل ليعمل به لتدبر ليتدأ... آياته وليعمل بما يقتضيه كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألبان وإذا كنا بحاجة إلى تدبر القرآن وفهمه فإن حاجتنا أشد وضرورتنا أمس إلى تدبر الفاتحة فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن وأفضل سور القرآن والمجتمل على عليه فالقرآن ولا يليق بالعبد المؤمن أن تمضي حياته هكذا دون أن يعطي هذه السورة العظيمة حقها من الفهم والعقل للمعاني والدلالات وسورة الفاتحة مليئة معاشر الإخوة الكرام بالفوائد والنفائس والكنوز الثمينة والدرر النفيسة لكن اذا دخل الانسان الى حديقة مليئة بالثمار وملئة بالزهور والورود وليس بخبير لا يستفيد اما اذا كان صاحب خبرة يستفيد ولذا أيها الإخوة ينبغي أن, أن تعطى هذه الصورة حظها من التأمل والتدبر وعقل المعاني حتى يتحقق للعبد الانتفاع ومن ثم العلو والارتفاع بفضل الله ومنه سبحانه وسأشير اشارات إلى جملة من الدروس النافعة والفوائد العظيمة المستفادة من هذه السورة المباركة سورة الفاتحة فلنتأمل أيها الإخوة ولنتدبر من دروس هذه السورة الفا... المباركة أنها مجتملة على أنواع التوحيد الثلاثة التي خلقنا الله لأجلها وأوجدنا لتحقيقها كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي الآية الأخرى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 وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهنا قال الله الذي خلق سبع السماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا خلق لتعلموا وهناك خلق لتعبدوا إذن نحن خلقنا لماذا لعبادة الله وللعلم به سبحانه ولهذا قال العلماء التوحيد نوعان توحيد عملي وتوحيد علمي توحيد عملي أي لا تصلي إلا لله ولا تذبح إلا لله ولا تنذر إلا لله ولا تدعو إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب المدد والعون والنصر إلا من الله توحيد عملي إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاسطع بالله توحيد عملي وتوحيد آخر علمي لتعلموا أن الله على كل سين قدير وأن الله قد أحاط بكل سين علما علمي بأن تعرف الله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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنة يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم فتعرف الله خلقك لتعرفه ولتتعلم أسماءه وصفاته ولتعرف رببيته وأنه الملك الخالق الرازق المدبر المتصرف في هذا الكون وخلقك لتعبده وحده وتخصه وحده بالطاعة والتذلل فلا تسأل إلا الله ولا تدع إلا الله ولا تستغيث إلا بالله ولا تطلب المدد والعون إلا من الله هذا هو التوحيد هو أساس الدين وروح الإسلام وعنوان السعادة ولا صلاح الإنسان ولا زكاء له ولا قبول لأعماله إلا بالتوحيد فإذا فقد التوحيد لم ينتفع العامل بعمله ولم يستفد من عبادته لأن التوحيد هو أساس الأعمال وهو الذي يصحح الأعمال فتكون به صحيحة مقبولة فائه باطلة مردودة كما قال الله تعالى ولقد أنحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحفطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكن من الشاكرين فسورة الفاتحة اجتملت على بيان هذا التوحيد الحمد لله رب العالمين هذا فيه الايمان برضوية الله رب العالمين والرب هو المالك الخالق الرازق المدبر المتصرف المحي المميت القابض الباصط الخافض الرافع المعز المذل رب العالمين المدبر لكل هذا الكون اوجده سبحان وتعالى من العدم وهو عز وجل الذي يتصر فيه كيف يشاء ويقضي فيه بما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لقضائه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 ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قال العلماء في كتب التفسير لعلهم يفقهون أي ما خلقوا له وأوجدوا لتحقيقه من عبادة الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى عذابا من فوقكم قال العلماء كالصواعق والرياح المدمرة او من تحت لرجلكم كالزلازل والخس ونحو ذلك من العقوبات الله قادر على كل شيء الله قادر على كل شيء الامر امره والخلق خلقه والامر كله بتجذيره ولهذا من الجاهلية ومن الضلال أن يقول بعض الناس عن الزلازل إنها ظواهر طبيعية أو ينسبون ذلك إلى الأرض نفسها أو نحو ذلك هذا ملك الله يتصر فيه سبحانه وتعالى كيف شاء وقد قال الله في القرآن وما نرسل بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا وما نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا آيات الله العظام يخوف بها عبادة لعلهم يذكرون ولعلهم يفقهون ولعلهم يرجعون لعلهم يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى رب العالمين أي المتصرف في هذا الكون من إيمانك بربضية الله أن تؤمن بأنه وحده سبحانه وتعالى المتصرف في هذا الكون لا مانع لما أعطى ولا مواطع لما منع لا رافع لما خفض ولا خافض لما رفع لا معز لمن أذل ولا مذل لمن أعز فالأمر أمره سبحانه وتعالى رب العالمين أي خالقهم ورازقهم ومدبر سؤونهم والمتصرف فيهم كيف شاء الرحمن الرحيم هذا إيمان بأسمائه وصفاته كما قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها كما قال تعالى قول ادعو الله او ادعو الرحمن ايما تدعو فله الاسماء الحسنى ففيها الامان باسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة والله عز وجل له الاسماء الحسنى ومعنى الحسنى اي البالغة في الحسن وتمامه وكماله وذلك بأن كل اسم من اسماء سبحانه وتعالى مشتمل ومتضمن لثبوت صفة كمال لله الرحيم الرحمة العليم العلم العظيم العظمى القدير القدرة كل اسم من اسماء تبارك وتعالى متضمن ثبوت صفة كمال كمال لله سبحانه وتعالى فسورة الفاتحة دلت على توحيد الله بأسماءه ودلت على توحيد الله بأفعال عباده من صلاة وصيام وصدقة وبر وإحسان وغير ذلك من الطاعات قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك يا الله وحدك بالعبادة ونفردك وحدك بالاستعانة فلا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله وهذا توحيد الله في العبادة إياك نعبد وتقديم المعمول يفيد الحصر يفيد الحصر فقوله اياك نعبد بمعنى نعبدك ولا نعبد غيرك واياك نستعين نستعين بك ولا نستعين بغيرك لاحظ اياك نعبد تحقيق الله واياك تحقيق حول ولا قوه الا بالله لان لا اله الا الله فيها افراد العباده افراد الله بالعباده و حول ولا قوة الا بالله افراد الله بالاستعانه فهي كلمه استعانه نستعين بك ولا نستعين بغيرك فسوره الفاتحه تربي على التوحيد تربي المؤمنون المؤمنين على التوحيد وعلى الاخلاص لله تبارك وتعالى وانت كل مرة تقرأ سورة الفاتحة كأنك تجدد العهد مع الله بإخلاص التوحيد لله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ولهذا من الجهل المبين ومن الضلال العظيم أن يقرأ الإنسان إياك نعبد وإياك نستعين ثم بعد ذلك بقليل يمد يديه قائلا مدد يا فلان أغثني يا فلان أدركني يا فلان أنقذني يا فلان ملتجئا إلى من إلى معبود إلى مخلوق إلى عبد مثله لا, لا, لا يعطي ولا يمنع لا يملك لنفسه موتا ولا حياة ولا نسورة فضلا أن يملك ذلك لغيره فضلا أن يملك ذلك لغيره أين من يدعو غير الله من نبي أو ولي أو صالح أو طالح من قوله إياك نعبد أينه منها إياك نعبد لأن معنى إياك نعبد أي نخصك يا الله بماذا بالعبادة والعبادة تشمل الصلاة وتشمل الزكاة وتشمل الحج وتشمل الدعاء وتشمل الذبح كل هذه عبادة أليس الدعاء عبادة أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة فإذا كان عبادة كيف يصرف لغير الله وكيف يدعى غير الله والله جل وعلا يقول في القرآن قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله ويقول عز وجل قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله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 التوجه إلى مخلوق بالدعاء وهذا وللأسف يحصل من بعض المنتسبين للإسلام تجد يقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين وبعد الصلاة يمد يديه ويقول مدد يا فولان أينك من أينه من إياك نعبد وأينه من لا إله إلا الله أينه من الاخلاص لله تبارك وتعالى إذن من فوائد ثورة الفاتحة أنها تربي على التوحيد وتجدد عهد التوحيد في القلوب مرة تلو الأخرى لا يزال يجدد توحيده وإيمانه وهذا لا يكون بمجرد إقامة الحروف بدون الفهم نحن متأكدون أن من فهم إياك نعبد حق الفهم لا يمكن أن يتوجه إلى غير الله ولا يمكن أن يستعين بغير الله كيف يستعين بمن لا يملك لنفسه غرا ولا نفعا عطاء ولا منعا ويدع من بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ففيها التربية على التوحيد توحيد الله عز وجل ومن فوائد هذه السورة أن فيها إشارة إلى أركان التعبد القلبية فيها إشارة إلى أركان التعبد القلبية لأن أي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تقام على أركان قلبية ثلاثة وهي الحب والرجاء والخوف تعبد الله عز وجل لأنك تحب الله ولأنك ترجو ثواب الله ولأنك تخاف عقاب الله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محظورا فلابد في العبادة كل عبادة من أن تكون قائمة على هذه الأركانة الثلاث القلبية الحب والرجاء والخوف تصلي لماذا؟ لأنك تحب الله وترجو ثواب الله وتخاف عقاب الله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 فالعبادة والتقوى لا بد فيها من هذه الأمور الثلاثة عبادة الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه ولا يجوز أن يعبد الله بالحب وحده بدون خوف ولا رجاء ولا أن يعبد بالخوف وحده بدون حب ولا رجاء ولا بالرجاء وحدى بدون خوف ولا حب كل هذا ظلال مثل ما قال احد السلف قال من عبد الله بالحب وحدى هو زنديق ومن عبد الله بالرجاء وحدى فهو مرجئ ومن عبد الله بالخوف وحدى فهو حروري يعني على طريقة الخوارج ومن عبد الله بالحب والرجاء والخوف فهو مؤمن موحد فأنت تعبد الله بالحب والرجاء والخوف تعبده حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه هذه الأركان الثلاثة للعبادة موجودة في سورة الفاتحة لكن أين هي؟ أين هي في سورة الفاتحة؟ كلها موجودة في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين ما الحمد الحمد الله الحمد لله رب العالمين ما الحمد قال العلماء في معناه السناء مع الحب هذا هو الحمد السناء على الله مع حبه فالسناء مع الحب يسمى حمدا وبدون الحب يسمى مدحن بدون الحب يسمى مدحن فإذا في قولك الحمد لله فيه ماذا؟ حب الله هل يعقى الحمد بدون حب؟ تحمده بدون أن تحب؟ لا يمكن تحمده لأنك تحبه تثني عليه لأنك تحبه ألف الحمد الاستغراق أي جميع المحامد لله حمد على نعمائه وحمد على أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى هل هذا الحمد يقع بدون حب؟ أبدا إذن في قولك الحمد لله ماذا؟ حب الله وهذا الركن الأول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إذا قرأت هذين الاسمين العظيمين وفهمت ما دل عليه من ثبوت الرحمة لله جل وعلا ما الذي يقع في قلبك إن كنت متأملا متدبرا الخوف أو الرجاء يرجون رحمته فأنت إذا تدبرت الرحمن الرحيم وقع في قلبك الرجاء إذا قرأت الحمد لله رب العالمين وقع في قلبك الحب وإذا قرأت الرحمن الرحيم وقع في قلبك رجاء رحمة الله سبحانه وتعالى فإذا قرأت مالك يوم الدين ما هو الدين الحساب وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله إذا قرأت مالك يوم الدين يقع في قلبك الرجاء إلا الخوف الخوف ويخافون عذابه فيقع في قلبك الخوف فالدين هو الحساب والديان من هو؟ الله عز وجل هو المجازي وهو المحاسب كما ثبت في الحديث الصحيح أن الله يقول يوم القيامة أنا الملك أنا الديان يقول الله يوم القيامة أنا الملك أنا الديان الديان المحاسب المجازب يجزي الذين أساءوا بما عاملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنة فإذا قرأت مالك يوم الدين ما الذي يقع في قلبك خوف الله بعد هذا أتى إياك نعبد إياك نعبد أتى متى؟ بعد ذكر أركان العبادة فكأنك تقول إياك نعبد يا الله, نعبد يا الله بالحب الذي دل عليه الحمد لله رب العالمين وبالرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم وبالخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين فلما أرسيت قاعدة المحبة قاعدة العبادة جاءت ما هي العبادة إياك نعبد فإذن سورة الفاتحة فيها أركان التعبد القلبية الثلاثة فنحن نعبد الله حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا لعقابه أيجوز بعد هذا أن يقول قائل أنا أعبد الله فقط حبا فيه لا أريد ثوابا ولا أخاف من عقاب يجوز مثل هذا الكلام أو هو ضلال إبراهيم الخليل إمام الحنفى عليه السلام ماذا قال واجعلني من ورستي جنة النعيم ونبينا عليه الصلاة والسلام لما سمع الرجل الذي قالنا أقول عقب الصلاة اللهم أني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار ماذا قال عليه الصلاة والسلام ونحن حولها ندندن يعني حول الجنة والنار فهل يمكن أو هل يصح من أحد كائنا من كان يقول نعبد الله حبا فيه لا رجاء ثواب ولا خوف عقاب بل بعضهم يزدادوا في ظلاله ويقول الذي يعبد الله من أجل ثواب أو خوف عقاب هذا هذه عبادة التجار يقولون وهذا من الضلال المبين والعياذ بالله الأنبياء كلهم رغبوا في الجنة وحذروا من النار وسألوا الله الجنة وتعودوا به من النار فإذا آت إنسان وقال أنا لا أريد جنة ولا أخاف من نار وإنما أريد نعبد الله هكذا فقط هذا ظالم هذا ظالم منحرف عن صراط الله المستقيم وعن دينه القويم وعن متابعة سنن الانبياء والمرسلين اذا من فوائد هذه السورة العظيمة اجتمالها على اركان التعبد القلبية الثلاثة الحب والرجاء والخوف ناخذ فائدة ثالثة ونوجل بقية الفواجلة يوم آخر ان شاء الله من فوائد هذه الصورة العظيمة المباركة من فوائدها أنها اجتملت على المحاور الثلاثة التي ترتكز عليها دعوات جميع الأنبياء والمرسلين سورة الفاتحة اجتملت على المحاور الثلاثة التي ارتكزت عليها دعوات جميع الأنبياء والمرسلين وحتى نفهم هذا بشكل دقيق اطرح السؤال الأنبياء والمرسلون بعثوا ليبينوا للناس ماذا بعثوا ليبينوا للناس ماذا ماذا ترتكز دعوتهم كلها عليه آل العلم يقولون ترتكز دعوة الأنبياء كلهم على ثلاثة محاور كلهم يبينون هذه الأمور الثلاثة الأمر الأول أن يعرف الناس بربهم أن يعرف الناس بربهم وخالقهم ورازقهم ويعرفوهم بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله وكماله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق إلا هو هذا المحور الأول هو توحيد الله توحيده في ربوبية وتوحيده في أسماء وصفاته وتوحيده في ألوهيته الأمر الثاني أو المحور الثاني أن يبينوا للناس الطريق الذي يوصل إلى الله بعد أن يعرفوهم بالله وبأنه المعبود بحق وأنه لا معبود بحق إلاه يعرفوهم بالطريق الذي يوصلهم إلى نيلة رضا الله كيف يعبدونه كيف يطيعونه بماذا أمرهم وبماذا نهاهم ماذا يحب منهم وماذا يكره كل هذه التفاصيل لا يمكن معرفتها الا من طريق من الانبياء والمرسلين فهم بعثوا ليبينوا للناس الطريق الذي يوصلهم الى الله من صلاة والصيام وحج وغير ذلك الحج الذي جاء الاخوة لادائه نسأل الله للجميع القبول والتوفيق من الذي أرشدنا إلى تفاصيله وأعماله وهيئاته النبي عليه الصلاة والسلام والصلاة التي نصليها والزكاة وغير ذلك من الطاعات فإذا الأنبياء بعثوا ليبينوا للناس الطريق الذي يوصلهم إلى الله بالصلاة والصيام والحج وغير ذلك من الطاعات هذا الأمر الثاني بقي المحور الثالث ما هو أن يبينوا للناس ماذا أعد الله لهم يوم القيامة إذا سلكوا هذا الصراط او هذا الطريق أن يبينوا للناس ماذا أعد الله لهم يوم القيامة إذا سلكوا طريقه المستقيم ما أعد لهم من تواب ونعيم وأيضا يبين لهم ما أعدى الله لهم من عقاب إذا تركوا هذا الطريق إذن هذه ثلاثة محاور ترتكز عليها دعوات الأنبياء والمرسلين المحور الأول التعريف بالرب المعبود وأنه الذي يستحق العبادة وحده دون السواه والأمر الثاني بيان الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى والأمر الثالث بيان ما عد الله سبحانه وتعالى لعباده يوم القيامة هذه المحاور الثلاثة موجودة في سورة الفاتحة موجودة في سورة الفاتحة فأين هي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين هذا كله ماذا هذا كله تعريف ومعرفة بالرب الرحمن الرحيم المالك المتصرف هذا كله تعريف بالله وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه إذن هذا المحور الأول المحور الثاني وهو الدلالة على الطريق الذي يوصل إلى الله في قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم أي من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فإذا أعمال الدين كلها من أوامر ونواهي داخلة تحت قوله اهدنا الصراط المستقيم والمحور الثالث ماذا أعد يوم القيامة في قوله مالك يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب مجازاته المحسن بإحسانه والمسيب بإساءاته ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن فهذه بعض الفوائد التي اجتملت عليها هذه السورة المباركة سورة الفاتحة ولعلنا إن يسر الله عز وجل نواصل أيضا ذكرى بعض الفوائد التي تدل عليها هذه السورة ونسأل الله الكريم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا وإياكم لتدبر كتابه والعمل بما يقتضيه وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل حياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ونسأله عز وجل أن يزيننا بزينة الإيمان وأن يجعلنا هداة مهتدين وأن لما يحب ويرضى وأن يعيننا عن البر والتقوى وأن لا يكيننا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله نبينا محمد